بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن نزل زلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عم إرضعت وتضع كل ذات حمل حملها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 فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من urقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الرحم ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من ورد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت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 ما كان يظن أَلَّا يَأْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا أَخِرَةٍ فَالْيَمْدُدَ بسبب لِلْسَمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعُ ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَالْيَوْزُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يغير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 ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب نليم وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئاً. اللات تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والانقائمين واركع السجود واذن في الناس بالحجيات كرجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامره ياتين من كل فج عميق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 ثُمَّنَ يَقُومُوا تَفَتَّهُهُمْ وَالَّذِينَ يَفُونُ ذُعُرَهُمْ وَالَّذِينَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ لَنَعَامُ إِذَا مَا يَتَنَاعَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَى لِلَّهِ غَيْر مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَانَ مَا خَلَّى مِنَ السَّمَايِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيِّرُ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيِّرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقَ ذَلِكَ وَمَن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 فِإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَيْسَ يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ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 وَأَيُّكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كان نكير فك أيم من قرية نهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبير معلّتة وقصر مشيد أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُرُوٌّ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمل بالصار ولا كي تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولي يخلف الله وعده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 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيدا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 فَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أُمَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخِيرُ الرَّازِقِينَ لَا يُدَخِّلَنَّهُمْ مَدْخَلٍ يَرْضَوْنَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَا يَرْسَلْنَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ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 وَأَنَّمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِينِكُمْ إِنَّ لِي سَالَ لَكَ فُورًّا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَا سَكَنْهُمْ نَاسِكُهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي مُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا قُلَ فَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ أَنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِيسَ الْمَصِيرُ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 يا ايها الذين امنوا ركعوا واسجدوا اعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء أعل الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم فنعما المولا ونعما النصير